والنبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دوره واهتدى بهديه واستمى بسنته واعتهج بنهجه إلى يوم الدين اما بعد نسأل الله يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وان يجمعنا في الاخره في الفردوس على اخوانا على سر المتقادمين ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها الأحبة الكرام هذا لقاء جديد مع سوره الأساس سوره التوحيد سوره الاخلاص سوره قل هو الله تقينا في لقاءات متعدده قبل ذلك حول بعض فضائل هذه السوره الجليلة. وانا الاوان نقف مع بعض معاني كلمات السوره بعض الوقفات الايمانيه نسال الله ان ينفعنا وان يرفعنا بالقران وان إنهم آله الله وخاصته. يقول الله جل وعلا قل هو الله أحد. كلمة قل تشعر القارئ أو المستمع اللي الكلام الآتي جواب لسؤال. معنى في القرآن يسالونك عن الله التي قل. يسألونك عن الخمر والميسر قل ويسألونك عن المعيد قل يسألونك عن المسجد الحرام كتاب في قل إلى اخره فقل هو الله أحد تشعر المجتمع القائد بأن هذا الكلام الآتي جواب لسؤال جمهور المفسرين على أنه قد جاء بعض أهل الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انسب لنا ربك ربك ابن مين ابو مين اخو مين انسب لنا ربك فكان الجواب كلمهم عن الله قل هو الله احد قل يا كل مسلم ربي هو وحياته الكلام عن الله جل وعلا جليل الكلام عن الله كلام عن الخالق المالك الرزاق القوي الحكيم المدبر الكلام عن الله كلام عن الخالق خلق ماذا كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق كل شيء وابدع في خلق مالك. يملك ماذا? يملك كل شيء. قل الله مالك الملك على وجه الحقيقة. أي بيظل من اهل الدنيا انه ملك شيء? هذا الذي ظن انه يملكه او يسره يتركه. اما الملك الباقي الذي لا يزول ولا يبيد ولا ينتهي ولا ينقص ملك الله قل الا على وجه الحقيقه مالك الملك تعطي الملك اختبارا وابتلاء وامتحانا من تشاء وتشاء مش تاخذ. لن تنسى ليس يردك ليس روادك تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من ما كانت الشمس تكاد تغيب عنها. ملك عريض مش يحكم مصر ولا اردن ولا الصغار. يملك ويحكم ملك جاسع حتى انه كان يقف على المنبر ويكلم السحابة. يقول اوطري ان شئت الوقت بعد شوية هنا هناك سيأتي عظيم. لما حضرت ساعة الوفاة امر ان يخلل الى قبره ونظر الى قبله, قبله ومكر. قال ما اغنى عني مالي. هلك عني سلطانية. ثم نظر الى السماء وقال يا من لا يزول ملكه. ارحم من قد زال ملكه. الكلام عن الله كلام عن الخالق كلام عن المالك هو العمل العمد اسبابه المعرفه اسبابه السعي اسبابه المسلم مامور بالاخذ بالاسباب ويبقى هو هو الله كلام عن الله الكلام عن القوي القدير يقدر على ماذا ويقوى على ماذا الكلام عن الله كلام عن القدير دخل بعض احبار اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم هو يحدث الصحابة وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان نجد عندنا يعني في تراء قبل تحريفها ان فضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم اطيار والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تدلنا على كل الأسماء الصفات وتدل عليه كل أسماء الله وصفاته الحسنى العلى الرحمن هو الله الحكيم هو الله القدير هو الله my loving ما تعلق به محتاج إلا أعطاه وأكرمه وكفاه وأغنى هو الله أحد أحد في ذاته لا إله غيره ولا معبود بحق سواه لا تشبه صفة من صفات المخلوقين صفة من صفات الاحد. ليس تبقي شيء وهو السميع بصير، لكن حياته لا تشبه حياة المخلوقين مرتّبة وهو سميع لكن لا. سم المخلوق الذي يسمع ويخفى عليه. لكن السميع يسمع كل شيء ويرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء. احد في ذاته. احد في صفاته. تكلم عنه في المرة المقبلة هو السيد المالك الذي بلغ أعلى ما يكون في سقده سقده والعلوم هو الذي يحتاج إليه الكل وهو غني عن الكل نسأل الله جهلنا ونزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك نسولاه أن يجمعنا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الأفئدة عند رف في الدوس على إخواننا على صحب متقابلين أحبكم في الله أقول قولي هذا استغفر الله وارجع سلام الله